غير المطلوب عليهم ولطالين يا ليل سبح اسمك فيك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي جرمعا فاجعله بثاء أحوا نقربك ولا ما شاء الله يعلم الجهر وما يخفى <تصفيق> وميسرك ليسرى فذكر الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح ما تذكر. اذا كاس ما ربه فصلا بل تعثرون الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا على الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر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 Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Nie wiem, czy to jest w